وجاهد في الله حتى اتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين والتابعين لهم ب إ ح س ا ن إلى يومه الى إ فإن خ و ة الكرام الحديث كتاب الله ا ل أصدق ت ع و خ يومين ر الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله صلى عليه هدي محمد س ل وشر الأمور محدثتها وكل وكل وكل محدثاتها ضلالة ضلالة محدثة بدعة وكل بدعة ف ا ل ا ر أعوذ أنت أنت الأواخر نسأل وعلا علم علمتنا العليم نعيش العشر عز يجعلنا العتقاء العزيز وما قو الجواد إخواني وجل هو هذه بالله يقرب سبحانك سبحانك المباركة النار إليها لا لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فملنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الكريم إخواني نعيش هذه الليلة المباركة من ليالي الأواخر من رمضان التي نسأل الله فيها عز وجل أن يجعلنا فيها من العتقاء من النار الغفا إنه من من من من من من إنك إنك أن نعيش مع موضوع اليقين و أ ث ر ه في حياه المسلمين فما معنى اليقين ل غ ة واصطلاحا وما هي مراتب اليقين وما هو آ ث ا ر اليقين في ح ي ا ة المسلمين وكيف صدوان وحياة الإخوة ونسلم وجل كان في حياة الصحابة عليهم وحياة سلفنا الصالح نعيش أزمة يقين أيها سلفنا الصحابة الله الصالح لأننا نؤمن أزمة لله عز وجل ولكن غالبا ما نعيش ا ل م ه اليقين رغم ا ل إ ي م ا ن ورغم ا ل إ س ل ا م الدين الحنيف في ح ا ج ة إذا موقنين وموقنات ل أ ن ه مؤسس على الغيب والغيب إ خ و ا ن ي سرعان ما يدخل الى الانسان الشك في إ ي م ا ن ه بالغيب حتى ان لم يتسرب إ ل ي ه الشك كاد ان يتسرب أ و ينسى ن س ينسى ا ولم د له عزمة ي ن ولم تلقنه ع ز م ه ولا ق و ة إ ر ا د ة وينسى ما هو مؤمن به وعالم به ومع ذلك ينسى أ و يغفل عنه أ و ت أ ت ي أ ش ي ا ء وتشغله عنه وتغطي له الحقيقه فلا يرى شيئا أ و يرى ا ل أ م ر فيه خ ل م وفيه غبش وفيه دخل والشيطان اللعين والنفس ش ي ط ا النعيم ل ا ل أ م ا ر ة بالسوء تساهم في ه ذ ه ا ل غ ش ا و ة هذه وفي هذه ا ل م س ي ا ن وفي هذه ا ل غ ف ل ة لماذا ل أ ن ن ا من عادتنا أ ن ن ا لا نتيقن الا إ م ا ندركه بحواسنا مثلا ا على ذلك م ث حينما تكون مار في طريق ما وتلتقي بصديق لك ث ق ة ث ق ة ب ا ل ن س ب ة إ ل ي ك مئه بالمئه يقول لك ب أ ن هذه الطريق م خ ط و ع ه لا يمر منها احد كل مقطوعه في أ ل ا س مقطوعه يعني تكاد تقول له أ ق س م على ذلك ل أ ن ه ا مقطوعه و ربما يقسم لك لانها مقطوعه و مع ذلك يبقى في نفسك شيء من حتى ربما كل فيها شباب ت ح ض ي ق و ما شافوا استحضيك لقدر ما كذبتش و كتقدر دلي احتمالك إ ن ك ب غ ي ت د و ذكرك قالك ما كان لك يدوز أتكنت ربما كينما ربما شف طريقة شفها أشي ضيقة و لانك ك ا ليخلي ولا ليخلي وشي يسمو من دوز دوز قصد ا ب ر لم لأنك ل تر الطريقه مقطوعه بعينك ش ف ه ا غيرك خبر ولا تتيقن م ئ ة ب ا ل م ئ ة إ ل ا بعدما تصب في ا ل مكان الذي قطعت فيه الطريق و م ن ع س من المرور وحينها تتيقن ل أ ن ك ر أ ي ت وعلمت علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين、خشف. هذا خبر في الدنيا فما بالكم ب أ خ ب ا ر يوم ا ل ق ي ا م ة فما بالكم بالعقيده الاسلاميه كلها غيبي و أ ه م أ ت ا ث ع ق ي ق ي الذي يقوم عليه الدين غيبي ولذلك لما تكلم الله عز وجل عن المفلحين من المؤمنين المتقين قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم الاسلام مين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب غيب لا سوى ش ي ء ا ل غ ي ب و ما لا تدركه حواسنا ما هو غائب عنا لا نراه ولا نسمعه ولا نسمه ولا, نسمع ولا نلمسه ولا نتذوقه غيب والغيب قسمان غيب قابل ل أ ن يكون من عالم ا ل ش ه ا د ة إذا ت ويبلغ ف ر شروط ت و غ لأن يكون من عالم الشهادة وهو ما الله بعلمه ولا يطلع عليه أحد من خلقه إلا الرسول ودول يكون من من من من وهو ما استعصر أحدا ارتضى ي ب الينا غ ب غاب لغة الذي هو ع س س ن ا نحظه هو ما ت عن ص ر الله لا بعلمه يعلمه ويبلغ ل ي أحد إ ا عن طريق ا ل أ خ ب ا ر إ م ا في ا ل ق ر آ ن إ م ا في س ن ة الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا اليقين في ا ل ل غ ة العلم وزوجك هذا ا ل إ ن س ا ن الذي أ خ ب ر ه صديقه ب أ ن الطريق مقطوعه عرف ب أ ن ه ا مقطوعه وعلم ب أ ن ه ا مقطوعه عن طريق الخبر ولكنه لم يثق ولم يثق إ ل ا بعدما راى بعينه ولو كان يثق بصاحبه فعلا م ئ ة ف ي م ئ ة لاسيقان و ل أ ق س م على ذلك لما ي س أ ل ه آ خ ر عن ذلك ولكنه لم يثق ل أ ن اليقين في ا ل ل غ ة هو العلم وزوال الشك لم ينقذ ذلك شك أ ب د ا ولا ر ي ه يقال منه من ا ل يقنت ي يعني ي ن ق الامر و أ ي ق ن ت واستيقنت وتيقنت كله بنفس المعنى و أ ن ا على يقين منه كذلك نفس المعنى وهو نقيض الشك لما تقول أ ن ا متيقن يعني لا تشك لما يكون لديك أ ي ن س من الشك فأنتد ت ت س م وفي أي س الافتراح اليقين هو اعتقاد الشيء ب أ ن ه كذا مع اعتقاد ي أ ن ه لا يمكن إ ل ا كذا فتعتقد ب أ ن ذلك الشيء الذي سمعته أ و ر أ ي ت ه هو كذلك اعتقاد ليس ل فقط م ع و م الاعتقال ت وأخبار و هو ما يعقد عليه القلب اي نقول ق ل ا ع د ا ا ل ل إ ما عقد القلب عليه من إ ي م ا ن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و ي و م ا ل آ خ ر و القدر خيره و شره و كل الغيبيات مع اعتقال أ ن ه لا يمكن الا ان يكون كما اعتقد هذا هو ل يعني مطابقا غير ممكن الزوال مطابق كما تعتقد وكما رأيت او كما ر أ ي ت أ و كما أ خ ب ر ت به لا شك ولا راي ي كان من صفات من م م ل ؤ ن الصادقين الذين آمنوا حقا كما وصفوا في صورة الحجرات وغيرها إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يعني متفقنون حقا كما وصفوا الحجرات وغيرها بالله يرتابوا يرتاب وجهدوا بأموالهم ورسوله لم لم سبيلهم في في ثم وأنفسهم صورة إ ذ ا ت ص ر ب إ ل ى إ ي م ا ن ك ب أ ي ركن من أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن أ ض ع ف ن س ب ة من الشك لا تستطيع أ ن تجاهد بمالك ولا بنفسك أن يعني يقول حيانا يبلوه قرآن ولكن موجود موجود الرسول موجود موجود الله كلام الله كلام الله ولكن حيانا يبله ق ا لا و ل ن اعرف موجود يوجد فيه. فيهم كيف ن د ه ا الداخل ع ع وشكك كانوا إن ض ي ي ن إن كانوا من الشتاء ومن الشتاء ف س هل عن ب ا س و يقول ء مهم مرة مرة بينه ب ن فعلا س ه هل ف الله موجود يسأل نفسه. نموت ف لنفسه فعلا س ه أحيانا يقول ن هل ثم نحلل ثم نصير رميما ثم نحيا من جديد ونعود كما كنا ولكن يقولون ا ي ك ان ج ه شي في ع ا في ع ن ى خيال ل شكل شكل يستقن العاصرة في ا ل ع ق ي د ة ي أ ث ر ل ك على السلوك و ا ل ش ر ي ع ة و ا ل أ خ ل ا ق والمعادلات شي والشيطان عظم ر ا يكون ن كوديه الأرض, الأرض. يجمع. يجمع. كما كنت. <تصفيق> هذا كلام بيوم ولكن ت ح ل وتتخلط الأرض ت مع يجمع لي تقول الشيطان كنت باعي هذا ا م م لا يشككون أحسن المسلمين ل ي في ع ق د ة ا س ل ا م ي ة خصوصا و أ ن المسلمين لا يتلقون ا ل ع ق ي د ة ب ط ر ي ق ة ع ل م ي ة م ق ن ع ة يعني ببراهينها و أ د ل ت ه ا ا ل ن ق ل ي ة و ا ل ع ق ل ي ة نسبة فقال تقريباً المسلمين أن الثمانية في المياه وجود ا ل ن ن س ب ع ي ف المسلمين لم ي ق و امنوا العقيدة ي علمية المسلمين آ في ب ي و ت ه م عن طريق عائلاتهم وربما ا ل ع ا ئ ل ة كلها أ م ي ة وحتى العائله ة أقدر العقيدة أقدروا أقدر واللي منهم اخذوا ا ل ع ق ي د ة كذلك وبعضهم يمررها إ ل ى بعض كما يتبين لهم إ ن ه و ك ك ذ ل ما ملود وجود وواحد الوليد واحد قال قال قال لك ي لك س من ع ا و يصحح ر نعرف قارش نعرف ا ا ما الوليد الوليد ما ما ن ولكن لأن إذن و للوجه من ي شبك للمسلم المؤمن هل ما أ خ ب ر ه به أ ب و ه كان صحيحا أ و غير صحيح أ ي ن أ ي نتلقى ن ا ل ع ق ي د ة ا ل إ س ل ا م ي ة السليمه الصحيحه بحججها وادلتها ا ل ن ق ل ي ة و ا ل ع ق ل ي ة أ ي ن مسلم. قد كبرت أسرة في المسلمة و ف ي حي ل م م وفي د ي ن ة مسلمة وفي دولة مسلمة وفي و أ ه س ا ا ل أ م و ر يصب الرب ويصب الدين والمله و ذ ا و ي ق ا ل ل ب ان إ الله مولود عليك ان عارفه ا مولد تصب قال لباب وعارف وتعالى ه إذن الإساني يرى عقد أخلي اسمع ذ ا واشهد بل بله؟ يأتي فين تقل ا الرب ل هو ذكر ح منها ر وهو ل خلقه ذ ي ولذلك ي ه وهو ا ي يحفظه ويعطيه ويمنعه و ي ر ز ق ه هو ووالديه والخلق إ ج م ع ي ه عمره اسمع دا؟ هذه كلمة ف ي ن وإذاك لما بالرب أحيانش كيسب كيسب خلقه مزهمين قد يعني بلك الرب دي الرب、كعلي. ك ق ا ل ه ا ج و ج انك لا تجيبك و من شيء لكن لا ي س ب الرب الذي هو ر ب الجميع لا او انك تسب الرب ي رب الاخر ويسبهم ك ب ج و ج وعادي ز ر ق ة وللا عواد ما يسب المسلم دينه ك يسب له دين ربه مباشره ة يعني لانه ما د دين لا هذا ك يسب دين ي دي الرب م ب ا ش ر ة وطبيعي ا ل أ م ر اما ك ر ا ل ك ا ر ك او ب ا م او ل ا كوره ي ق و ل ل ي غير د و ز ا ل ربك لا د و ز شيء ي ا ل ليه ربك لا و ز ا ل ربك لا و ز ا ل ربك لا تزال ا ربك لا تزال ربك م ع لا تزال ربك لا تزال ربك لا ت ن ا ل م ش ك لا في من تزال ق ل ه موجود ر ب د لا تزال ربك لا ل ت ل ا ل ربك لا تزال آ خ ر قدر ر خ ي ب و ش ر ت و ا ل ب ب ك ا ل م ش ر والحساب ع وزنه الله ه ا ل ش ي كله عندنا معلومات معلومات إ خ و ا ن ي بلغتنا ب ط ر ي ق ة او ب أ خ ر ى لكن ا ل فعلا نحقق بما نعلم ا ل فعلا نحن متيقنون مما ا م ن به ولا نسك ولا نصحح أ م القضيه فيها, فيها خلل وفيها غبش وفيها الكلاس إ ح ن اخواني غالبا في ك س ل ك م لا في ا ل ع ق ي د ة ولا في ا ل ش ر ي ع ة ولا في ا ل ا خ ن ا ق ولا في ا ل م ع ا م ل ة ت حتى ولو عندما تسال معروف سلك سلك يعني كيف العقيده سلك إ ذ ا بتتحقق مع ا ل إ ن س ا ن إ ي م ا ن ه بالله وجاء ي ن د ل الله يزكي لك عنه ايمانه بالله و م خ ر ج ه ويخرجه منه ا شيء ر ي ت ق ص ح عليه بلاش م ش ك ل ه ل نعرف أ ب ن ا ء ن ا بالله كلكم ي ج ر س و ي ن و ي ع ر ف ه م بالله ويبيل لهم نعم الله عليه و ب أ ن ه هو ل ذ ي ز ق ه م ما ش ب ه الله ل ذ ي ز ق ه م ويعلموا مستحي من, من, من الله ويعلموا مخاف من الله بطريقه مناسبه ي ة س ع و ل هدفنا الإخوة حسب ر نزل مهمة ك أن عقولين ل ي ا كان ا وإن ف س ا إ ن كان مجرما أو ا أو سكيرا ع ي جن مزلما لماذا تعلم ولدك وكليه ليحصل على منصب ي المستقبل علما ب أ ن أ و ل هدف ينبغي أ ن يكون من علمي هو أ ن نعرف الله أ و ل شيء إ ذ ا عرفت الله عرفت كل شيء و إ ذ ا لم تعرف الله لم تعرف أ ي شيء من فاته الله فاته كل شيء ولا يشبع لشيء لا يشبع لشيء لا من إ ذ ا جزد بكره يجازه يقلد جازه العليا ا ل د ك ت و ر ة و ماذا ما يعرفه كي ما كيصلي كي ما يذكر الله لا يحرم حرام سيحسب قائدته ا ل ك ن ا ذ ا ي ح س ل هو الذي يفعل هو الذي ي ف ع ه الذي يفعل هو الذي ي ف أ ن هو الذي يفعل ه الذي يفعل هو الذي ن ف ع ل ه ا ر ف ش ل هو الذي يفعل الذي يفعل هو د ل ذ ي يفعل هو الذي يفعل ا ق حسنة م ع ا م ل الذي ب ة وما ك ا ل ذ د ي حد ك ا ن ع ا و ل ف ق ي ف ع و ل ذ ي ي ن ع ل هو ا ح د م ش ت ع ل هو الذي ي ف ل هو مرة مرة ما ت ن ص ل ذ ي يفعل هو ك ي ف م ع ا ل د ي ن م ع ا م و الذي ي ف ع هو الذي ي م ع ل هو الذي يفعل الذي يفعل م و ا ل ة ي ي ع ل هو الذي يفعل هو الذي يفعل هو الذي يفعل هذا إ ي م ا ن و ل ا م ا إيمان م ولا خوف ه م و ا ل أ خ ل ا ق ج ع ل حسنة هذ... المركب ج جاء ا ا ه ل ل يعتبر حسن أ خ ل ا ق ه مع الناس وسوء أ خ ل ا ق ه مع الله أ خ ل ا ق و د ي أ ن ه لا باسبي يسوء الاخلاق مع الله ويسوء الادب مع الله عاصر لله ومغضب لله ويحاول إ ر ض ا ء الناس ب ا ل أ خ ل ا ق يقول مع ا كان سكر سير سير يقف ل ل ه سكر م ح ا م ر مرة, مرة. ولكن لم يكن ا لدي احد لم ا ك ا ن لدي احد لم يكن ما لدي احد ر لم يكن لدي ا لا لا احد لم يكن ت لدي ا ح ي لم يكن لدي احد لم يكن لدي احد لم يكن لدي احد لم يكن لدي احد لم ي ح ك م ع لدي ى ا احد كيف ق ولكن ي س و ل لك كل منا ل م ك اخوه ق لانه م س و ا بريد نسلم مسخط ا ولم م ب ع د يسلمها ي ش ب خ د ي ن ي ل مسخط ن ا انا يخرجكم الترك ب ع و ل ل مرضي ن و م ا ع ا ر في ش أبواب ا ل ط ا نفاقته ي ك م ن ا ك يزولك ي الاساس و ك ي ص و ب ك البينه ن ا ء ويسيئ لك ا ل ع ل ا ق ة مع الله ويسترها لك مع الناس ل أ ن ا ل ع ل ا ق ة مع الناس ه ي مطالب تقدر وراك لا تستطيع ان تتزوج من الزبناء ولا ت ب ت ا ل أ ي و ا وإلا ب غ ي تتزوج من ابنته ت ك ولا إ بغير ت س ل ت ل ي ع ان تسلف من ابنته ولا ت س ت ن ي ل ك ن ي س ل ف مع الله لذلك اخي ا ل مسلم انتبه إ ل ى مداخل الشيطان الا تعريفها كنت على خطر ف إ ن عرفت ه الابواب و م ت ح ر ص ه فقعت ق الخطر ا لأن ل ل و كالحصن الحصير ل ه وعرفت ا ل وهو ي ه يعرفها يعرفها ا صاحب الحصن لا لكن قد وقد ع ر ف وإذا الا أ ب و ل فعرفت أن لا يهجم عليك ا ل ش ي ط ا ن وأن لا ي س ت ح و ويستولي ذ عليك عليك ف ح ر ص الابواب و إ ل ا وقع في الحصنين ودخله واستولى عليه واستحواله و إ ذ ا استحوذ الشيطان العين على القلب فقد استحوذ على أ م ي ر ا ل أ ع ض ا ء يفعل ب ج و ا ر ه كما يشكي ع إنه لسه لا على القلب اني ل ع ي و ا ل ل ر هنا إشارته ا و لست أ هنا ه و ا لا ل س ن والبطن والياد والرجل والفرش ي كل ذلك س م ع و ويطيعون ن ل ل ل ق ب و القلب قد استولى عليه إبليس. فيصير هذا الإنسان إبليس عليه فيصير ش ي ط ا ن يمشي على الأرض إ ن القلب اما أ ن يبقى مع الله إ م اما أن يستولي عليه س الشيخ الله ل ل ا ا أبو و ل ان ف ي ي ي ة و ا ل ق أ ي ه هذه ا الأخوة الحقيقة ل عند يعني بعض م ت ص و ة رؤية ا ل ع ي ا الإيمان لا ا ن بقوة ب ل على ج و ا ب ر الشيخ هذا هو ي رؤية العيان بقوة الإيمان ا الخنم القلب بقوة هو بعينيه قلبه ب ب شيف شيف يرى ر ص ب ق و ة ا ل إ ي م ا ن لا ب ا ل ح ج ة والبرهان يرى ا ل غ ي ب ببصيرته كما راينا في حصه الحديث عن ه ل ح س ا س يرى ا ل أ ش ي ا ء ا ل غ ا ئ ب ة ببصيرته وليس ببصره ويكون متيقنا اقوى من رؤيتها بعينه لا يحتاج إ ل ى ح ج ة ولا إ ل ى ب ر ه ر لان الذي يرى ب ع ي ن ه يحتاج إ ل ى حجه ة يقولك يشتها بعينه وكي يرى بعينه وكي د في ي قلبه ش وقال ف ه رأته عينه هو ما عين ح ي ق من ا حيانا يتقل كي ي ش و في ع ن ه وكي يصور ص اليقين جاته وهي ق واش يشوفه هاته اللي شيء ح ق ة يقول لغا كي ب ا حتى عينه مصدقه و ك تأكد ي يحاولي ط م أ ن ي ا ل ق ن ي ن ة القلب على حقيقة الشيء. وقيل ق في اليقين انه تحقيق التصديق بالغيب بازاله كل شك وغيره تحقيق التصديق بالغيب الغيب نؤمن به لكن اليقين هو تحقيق التصديق يعني انت مؤمن بما تؤمن به من الغيبيات حقا صادقا تحقيق التصديق من غيري ل ا ز ا ل ة كل شك وريبه هذا هو اليقين الآن يحاول النفس فعلا أنا القيامة وعدكم يوم ومتيقن لعل كل هل متيقن من من والنصور والوقوف ا ل ل بين يدي الله حاسي عالي غير كيوم ولا مال غير كيوم معك مختون أمك ونزك لا درهم دي ولا دينار ا لان ل الله ي ي اليقين ق عند الخبر يخبرنا أنه بما مسكران ماضي جئتمونا سيأتي جئتمونا في ولقد الخبر لما يخبر عنه بالماضي يكون متيقين كما إذا الماضي ذلك دخلت على التحقيق قد تفيد ولقد إ ا خ ت تفيد على المضارع تفيد الشك و جئتمونا فرادى كما خلقناكم أ و ل م ر ة وتركتم ما خوناكم ل وراء ظهوركم فكتصورة منك انك ن ت أ ت ي إ ل ى الله م ر ة أ خ ر ى فرضا كما ولدت فرضا وولدت عاريا حافيا غير مختون ولا شيء أ تملكه في يدي نفس ا ل ص و ر ة ونفس ا ل ل ق ط ة ستقف بين يدي الله حافي عاري غير مختون ولا شيء في ملكك تملكه بيدك إ ل ا عملك الصالح عملك الصالح كذلك ن س ب ة المولود الجديد عنده إ ي ر ت ولكن لا يتصرف فيه هو أ ن ت متيقن اخي المسلم ب وهذه الصوره ملك بنواله ملك بنات تطلع روحك انت لا روح. تجري مثلا لما تطلع روحك قمت ق ي م ت من متى ا خمس قيمة ح ي ا ة البرزخ و بعدها البعث و النفور إ ذ ا حاور نفسك أنت متيقن فعلا حتى تكون في سائر حياتك و باقي ايامك التي بقيت في عمرك أ و ما مضى تندم عليه إ ن كنت قد اعطيت فيه الله عز و جل تتعامل متيقن مع الله على الله أساس أنك من لقائه ومن حساب من ومن أنك على كل صغيرة وقد ك ب غياب ي ي ر ة هذا ا ل ي في وفي ضلالنا وفي تخلينا ن انحرافنا ضلالنا هو السر عن يرد ن ن ا وفي ف ت ي ط ن جنب ربنا سبحانه ا وتعالى في و ق يريد اليقين مضافا اليه العلم او الحق او ل العين نقول مثلاً علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إذن كاليقين إذن وحق أوسحنا عادي علم يليه وعين اليقين من بعده ثم حق اليقين وهذا أ ع ل ى م ر ت ب ة اليقين هذه مراتب اليقين ومقامات اليقين وعلم وخيخ مستويات اليقين وكي اللي عين هو يعرع انك ل ي ي ق هو عالم بان الله اطلع عليك وعين اليقين هو أ ن ك تعبد الله ك أ ن ك ت ر ى بعينك هو عين اليقين ينقل ن ا س ب ق ل ب الناس ك أ ن ك ت ر ى أ ق و ى و أ ع ل ى من كونك تعتقد أ ن ه ي ر ى هو ي ر ى ك لا بلا شك ولكن تستطيع ان, تستطيع أن, تستطيع أن تعبده ك أ ن ك ت ر ى ه ذ ا عين اليقين وحق اليقين هو ما كان عليه الانبياء عليهم أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام وبعض ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليه اسم قال أ ح د ا ل ص ح ا ب ة قال لو أ د خ ل ت ا ل ج ن ة و ر أ ي ت ه ا ب أ م عيني ووطئتها برجلي ما زاد إ ي م ا ن ي شيئا واو ي ا ت ش ل ك الكئن ا ل ج ن ة كلمه يدخلها و ه و العامل جابه ادخلها يعني ا لم يدخل ا ل ج ن ة يوم ا ق ي ا ن ه بعد الحساب م ا ش ي ش غريب كان عرفه ا ما كان يدخلها المي لم يدخل ا ل ج ن ة الغيب لذلك هكذا دائره أ ب ولذلك باكر خ هو رضي الله عنه سمي الصديق ولما اخبره بقضيه الاسراء والمعراج جاء المشركون وقالوا لماذا تقول لك بأنه في ل و ح ذا ان شاء الله قال سيدي المكه قال بيت المقدس ومن ثم طلعت ي ه ذ السماوات ت ا م أ ر ج ع والارجع ا ر ت ومسا أسخدوا د حتى والقفارات ه كما وما ا على فلا هذا رضي الله عليه وسلم ق تنسخوا ا الله ه رضي ن ليس هناك أ د ن ى ن س ب ة من المشكله ولا من الريبين فيما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكي لا سارق في في مسافة في شيء عاربي والذين الشيء عالية يدع عليه يزيد لا لا أطلع الجو أعلى أطلع نخلق الجو الرسول صلى الله وسلم أول الأرض سارق طائرة ما هذا حاجة صاب مشاه عمر شهر هو يزيد في الأرض وعرف السنوات ا ل في سنته المنتهى ل د ر ج ة لا يصلها جبريل عليه السلام و ر ج ع بنفسه و ر أ ى م ر أ ة و م ش ر ك ي ن في التعجب وقدروا بالرساله وبكل ما اخبر ه ا ا ل ر س و الله عليه و ل م ارادوا من ابي بكر رضي الله عنه ان يكفر وان يكذب الرسول ص الله عليه و م حتى لا يبقى معه رجل و له اعتبار ان ابو بكر كان له مكان وقدروا اي د ع و ة د خ و ل ه ا ناس عندهم ق ي م ة يزيدونها ق و ة و إ ع د ا ء ه ا ولكن يبقى فيهم الغيظ والحقل والغضب علاج هذه الناس الكبار و ل ي ق و ا معاده ا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا فان كان لما ح ر على دخول كبراء قريش الى الاسلام واهمل عبد الله بن اوممثوم و تلهانه واشتغل بكبار قريش ل م ه الله عز وجل على ذلك وربه و علمه ب أ ن ه لا ينبغي أ ن يتعامل مع المؤمنين السابقين بمثل هذه المعاناه فلو ع ب س و س و ل ى لجاءه الاعمى وما يدري لعله يذكر و الدعوة وينطشر ا الإسلامية الإسلام بسرعة قال الله عز وجل لجازي انا هو صاحب ا ل د ع و ة أ ن ا هو صاحب ا ل إ س ل ا م أ ن ا هو المكلف بالقلوب و أ ن ا هو الهادي الناس إ ل ى ص ر ا ط إ ن ش ئ إ ن ك لا تهدي من ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء ليس لك من ا ل م ر شيء إ ن م ا أ ن ت مذكر لست عليه ب م ص ي ر ذكرهم ب ا ل ا ح ا د احتمال د ع ا ه العلماء الرعاض ا ل خ ط ب ة ليس له من امر شيء ولا زيادهم شيء وجدران كلام د ع و ة الى الله فمن شاء في ا ل يوم ومن شاء إ ل ا س ل ط ع ن د ه ولا ق و ة ولا تجديد ولا نقصان ولا زينتان ولا و ا ج إ ل ا ا ل د ع و ة و ا ل د ع و ة بيد الله يعطي الاستجابه لمن يشاء, ويمنعها لمن يشاء ومن اهتدى ف إ ن م ا يعتدي لنفسه ومن ضل إ ن م ا يضل عليها ان أ ح س ن ت م لافسكم و إ ن أ س ا ت م فما اختار إ ذ ا ما هو علم اليقين وما أ ع ط ى الدليل بتصور ا ل أ م و ر على ما هو عليه علم اليقين هو ا ل ش ي ء ا ل ل ي كان يعلموه بدليله العزه فتكون ميق هذا وعن يق وعنده الدليل أ م ا علم اليقين هو ما أ ع ط ت ه ا ل م ش ا ه د ة و ا ل ك ش ف السيد قالت ب أ ن ا ل ق ر آ ن كلام الله كان و ل ما هو الدليل تجيب لي أ د ل ه معجزات و آ ي ا ت ع ل م ي ة و آ ي ا ت ك و ن ي ة و أ خ ب ا ر ي ق ي ن ي ة لا يخبر بها بشر لا ي ث ق و ا بشر في امن لدلك ل ي ا م ع ي م اليقين كي ينتقل ا ل ق ر آ ن كي يحس ببصيرته بانه ل ق ر آ عالموا ب أ ن ليس كلام بشر طبعاً ولكنهم لم يقلوا ل غ ة ومجرد كلام انهم لا يقدرون ان يجيبوا بحالهم السحور عاده لا يطيقون كل الناس ح ر من و لما ك ك ب ي ر ل علمكم ذ ي س ح ر قال ا لهم ج و ا على ه هو الموضوع نبي ا نبيل آخره خ اشتراوا ل ما الشروس ذوك ديالهم الحبال والعصي وقد ك تتحرك ا ل س ح ر ب ع ي ن ه السحري يستطيع أ ن يجعلك تتخيل شيء على غير حقيقته لأنه عنده لانها ت ص ل ة بالغيب النفسيه العقليه وبالوسطه ا ل تقول الاخرى تصير العصاه حصاها ج كيف لك ت و ل لي ت ح ا الحيوان ل م ن ا ل فعلا وتشتريط و ن ص ي حمش ر الحمش ويلاحظون ر ده ع انها تتخدع وتتخدع في الحيوان ن س ا من الفراغ كتب له اخياني ا ل ق ر ا ن هذا يخيل إ ل ي ه يعني احتفل بطبعه البشري ل م ا م ر ا ه خاسئه فوجدها في نفسه خيفه موسى و م ن الذي طمعناه الله قال اولادا سيرتها خ ل ا خ ل ه م ن ع ص ي د ل و ه ا سيرتها و ا و ل ل ف ع ا انا قالوا ر وماشي يا ثاني يقيم تصبيل عادي حمد اصطع اخص اخص إ ن ه ا م ع ج ز ة ولما صارت أ ف ع ا ل ه ا اكلت كل ما القى الصحابه ر ء حين وابقوا و الصحابه ل أن يغذينهم و ان يفهموا ربكم、أعلى. يقين أنهم رعوا ذلك عين اليقين لأن عين يعلمه من وعققه السحر من غيره سحر ا س ي د ك ا ن عاليم و الافشي ع ن د ه م ن قجم يذميا مكيدو خذ ساحر لكن كان ساحر مكيدو خذ الساحر ان الساحر ك يكون عبقالك ا ل ا ع د ي د السحره كله فلا يفلح الساحره حيث أ ت ى من جسيدنا موسى بنفس ب م ع ج ز ة تشبه ما عند السحره المرور من دنيا فخذ ف ر ع ا ن كان السحر ا م ش ه و ر عند فرعون ه و م ش ه و ر به ك ي د ل الله عبد ا الله أ ع ط ى الله الموسى عليه السلام المعجزه من جنس ما يفتخر به قومه عرف قومه عرفوا ب أ ن ه ليس ساحرا وفرعون مسخوت لكي يدعي الربوبيه وهو يعرف ما يفعل وعرف انه ليس ربا وليس إ ل ه ا ق ا ل ه م إ ن ه كبيركم الذي علمكم بصحه فاللول قالوا من اغلب سوسكم ن و ا ن المقربين ت ك م ا ل أ م و ا ل وجعلكم من أ ه ل و م ن أ ق ا ر ب ي المغربون قالوا هو ربكم الكبير ه واللي ي ع م ك م ولكنهم كانوا ي الجميع يقومون ه بقتل و النخل ويقومون بقتلهم ا ي ل بالقتل د والصوت ا و ضد الله وضد موسى ع ي ه السلام و ا ا و م ع ه م و ا ن ب ق ت ل ه و ب ا ي ي ن مانو ت ق ر ب والصوت م وقالوا و و يخشونه ا ي خ ش ن ه ل انما ل ل ه شكالهم اقضي ما تقضي هذه الحياه الدنيا فقط انما عالى اقضي ن تقضي السدليل ق هذه الحياه أنصبكم الدنيا أ ن خ ل ك م ب خ فقط ان تقضي ع ا إنما شنه ق هذه الحياه الدنيا, الدنيا. فقط فسقط في يده وانتصر موسى وغرق في ع ن وجنوده في البحر على قوته وهذا لان اهل الباطل ما عندهم ضعيف خصوصا انهم ك و ن و ا عارفين ب أ ن ه م على الباطل ويكونوا ضعف نفسي داخلي ويخاف من اهل الحق دائما قلوبهم ن ز و ز ه علاج لان حافظ ا ل ج ل ه عندوه واهيه حتى ف احتفر ل عنه أ ولما فرعون ت ق ر ب خيص د ر ر يولد ك ي ف ل والشي والشي والشي الله لأنه المتصرف الملتين ي في وشوف هو رفعاني حكمة ما ل موسى ا ي ل د و الذي من اجله يقتل ا ل أ ط ف ا ل سيربى في قصر فرعون ليكون لهم ع د و وحزنا هما سيكبروه ويكبروه ل يقول في دارهم لا ف ق ا د و ه إ ل تريد د ح ك ان ب ر ع ا ت ق و ي بهذا ويريد توسك المكان و ا م خ ي تريد ان تقوم بهذا د ا خ ل خالف ك ا ن ا ل د ي ض ل و ر ي د فين ان ي ق و م ض ه في ا ل ع و ن و الذي ك ب ر ي ك و ن هو ت د و م بهذا المكان الذي تريد ان تقوم بهذا المكان ي الذي تريد ان تتركه يزيد قوة أ ن ه دين ا ل ل هو احنا ضعافه يضعاف هم كي يرتدك ا ا ا ل ل إ س ق و م دين يقبل في الله و هذا ل ن هو حزب ن دين نقابة ه حيث الله هذا ما、حاجة. ما مذهب مجمعية ما, ما منظمة دين يدخل فيه ا ل ن ص ا ر و الان كي يقولون افواجا وعلماء ا ل ن ص ر ا ل ن ص ا ر يدخلون أ ف و ا ج ا وقد لكم ا ل ه ز ي م ة ف ي ا ل ع و ن في قلبه ونفسه هو وبصرته ا الخبيثه علمين ب أ ن ه يكذب عن الناس ويضللوا للمس الناس ن ا م ع ف ة عود مرة وقلال تاتمش للنوكسة ا العون قصت مرة كالوزيفة الوزير ا ل أ و ل صح ح رميه يعني و ه ا انا في الفرعون الشمال رجعت فرعون وسطحت عليه في الباب وخلا كيسين في الباب مده طويله ا ع ي ا ه م انا عاد ف ر ع ا ن خ ل ص ي خ ل ي ه م س ب ح ا ن م س ت ع ا ز ي نحن س ي نحن خلوا نخلقهم على القدس ولكن الوزير ا يكون ع ر ف ه كل شيء و ع ر ف و انهم ب أ عندنا خلق لا اله لا رب لاوام ويجعل لهم فقال له ذلك ق ه ا ن ي ر ا ل و العباد شايدة وجعلهم قطوفه حبة قال اداريه ل عند ا وقال له انظر ق الى السوق ا فقال و له ا م م ك ن ولكن ي ر الى السوق ت ب ا هذا قال كمان ل له هم كمان كنت كان خلق خلق ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ز ب ا ب ا و ل ا يجتمعوا و إ ن يسلبهم ا ل ز ب ا ب شيئا لا يستنقذوه ه ما ت كنترون عجبني مصطلع معه طالب المسلمين من ليس كي ل واحد ف خ ن من ا جول ك ا خ ل ق ن ا كذا م ن أ س س ن ا قل خططنا قل صنعنا خلقنا خليل الله انما ف ي إ ن تجمع وتركب ا و وتصنع ا وترتب ا و وتفكك ا و مخلوقات خلقها الله أ م ا انت لا تخلق ف ي ن ا وجرد ن اما وذلك الله أ حق اليقين فهو ع ب ا ر ة عن ف ن ا ء العبد في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا لا علما فقط هذا هو حق يقل هو أ ع ل ى مرتبط وهو ع ب ا ر ة عن فناء العبد في الحق كي يقول لي لا عنك شيء فوق يقل. أنك علم يقل لي علم ي عنك ع من من أكثر رأى、بعيني. هذا ه هو الفناء في الحق والبقاء به علما وشهودا وحالا تعلم وتشاهد وتعيش يعني كتولي أ ن ت تؤمر يوم ا ق ي ا م ة ك أ ن ك رجل من أهل اهل ل ل آ خ ر ة يمشي ح و كما الاخره في آ من السلاة وكأن يعبد غنف غله وخيث ي الله ك أ ن ه يراه بل يراه في قلبه و بصيرته و حسه السادس الذي قد لا يولد عند كثير ق من ا ل ق ا ل ي ي ق ن وحق ا و هذا ك ل هو كان مر به ه ذ ا المثال حق ا بنا ل ي وفي نتضبع أن علم و أكدين ولا وفي أي نحن من اليقين م فعلم بالموت ا اليقين ب كل عاقل كل واحد ي ن ا عرضه انه غيبوت هذا هو علم اليقين كل واحد ما تجده ما تقبل منه امه الجيران امه ا ل أ ح ب ا ب و الاصدقاء و النصارى والكفار واليهود والمسلمين كل شيء يموت وعرضه انه غيبوت ر في يوم من الايام يقول مات مسكين مات مات م ا مات مات مات مات مات مات مات مات مات ا ت مات مات م ف ت مات مات مات مات مات مات مات مات مات مات مات مات مات مات ا ت م ا مات مات مات مات مات مات م م ا ت لماذا يقول يحتضر لك إ ما تغطر روح ت ق و ل إحنا لك ان رمال ويسمع تصبح ل احتضر ل ويقول ف ن م لك جنود ان ت ص ب ا ل ملائكه يرى ما لا م ل ئ ك ة ي ي و نرى ويسمع ما ي نسمع و يخضر في ان ل ر الذين أ أخيرا خ ي ر يلفظوا فاسح ف عن ل ك المحباك ك و عايشين يسمعون يسمعون يسمعون ويسمعون حالنا أشياء لا أشياءنا واخد ويرانا ويراه فيها ليه يجيب ويرى أو نرى قالوا تعالى الذين ا إن ق ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا ب ا ل ج ن ة التي كنتم ترعون وكلنا وكل الملائكة ل سنرى عين ا ي قالوا ي ن إن كنت ن م م ؤ من ا ذ ي ن ق ا ل ربنا الله ثم استقاموا يعني الإيمان والاستقامة بقياده ا ا م م و ل ن ل ملاك ئ ة الموت ر ح ة بقيادة ا ملك م ل عليه السلام ويقف م ل ك الموت بجانبه فيبقى ا ل م ل ا ئ ك ة ا ل آ خ ر و ن بعيدون وقد آ ت و ا ب ا ل ح ن و ط من ا ل ج ن ة و ا ل ك ف ل من ا ل ج ن ة وجين ب و ج و ه حسان و ب ش ر و ا بالخير فيفرح بهم المؤمن الذي يموت ويستبشر بهم خيرا فيقترب منه م ل ك الموت ويعالج روحه ل ي أ خ ذ ه ا فيخاطبها يا ايتها النفس ا ل م ط م ئ ن ة في ا ل آ ي ة ا ل ر ع ي إ ل ى ربك ر ا ض ي ة م ر ض ي ة فادخلي في عبادي وادخلي ج ن ة والملك يقول بلسانه يا ايتها النفس ا ل ط ي ب ة في جسد الطيب اخرجي إ ل ى روح وريحان ورب راض غير غضبان فتفرح الروح و ت س ر ع الخروج لما تسمع البشر ب ا ل ج ن ة ويخرجها ملك الموت وتسل من الجسد كما تسل ا ل ش ع ر ت من العجل سهوله س ت ن ز ل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة أ ل ا تخافوا ولا تحزنوا أسخار الأمان ما عليكم جعل و أ ب ش ر و ا ب ا ل ج ن ة التي كنتم توعدون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور ا ل رحيم كيف ش ر ق ب أ ن ك ضيف من ضيوف الرحمن س ت ن ز ل و ا في ضيافه الله سبحانه وتعالى فيفرح بلقاء الله ويفرح الله بلقائه رب الله ن ك ويقول ن من ن م م ا ل ؤ ن إذ ك ل الله تعلم ان عين اليقين. تقول كنا ل من ا يأخذ روحك. ا ل م و وأنه ت ت حق ع ل م ه ع ي ن ا ل ي ق ي ن رأيسه بعينه. جاء الملائك. ك ت ع ر ف إ ن ه هو فلما يذوق الموت فهو حق اليقين ل أ ن لما ك ت م ت ك ت المخيم ب تموت فتعرف إ ن ك ممتش ب ا ل م ل ا ئ ك ة تعلم عين اليقين ف ب ي ج ا ه أ ل ق ش ك فلما تذوق تعلمها حق اليقين كل نفس ذ ا ئ ق ة الموت لما تذوق كتصل و قمه ا ي ن ك لم يبقى ابن شك في مطر والشك إ خ و ا ن ي هو نقيض اليقين وهو التوقف بين أ م ر ي ن لا م ز ي ة ل أ ح د ه مع ا ل آ خ ر هذا وشك كتكون وقت بين ج و ا ل أ م و ر وحتى و ع ز يوم ما راجع عنه وش هادة ولا هادة؟ هادة ولا هادة. هذا ولا هذا ما بين هذا ولا هذا هذا هذا وظن ان شاء الله المستطاعات س م ر ف ق بين الشك والظن اليقين والظن هو الاحتمال ا ل ر ا ج ح مع احتمال النقيض عند ج ج ل ا ل أ م و ر شك فيها ولكن و ع ز يوم راجع عنه و ه ذ ا هذا هو ل ك قال تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثير من الظن ان بعض الظن اسم وقد يرين الظن من هذا اليقين في القران الكريم ك ل م ة الظن والمقصود ب ه ا اليقين كما في قوله تعالى فانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم لاقوا ربهم وانهم اليه راجعون يظنون هنا بمعنى م ش ي ق ن و ن وكذلك قوله تعالى اني ظننت اني ملاق حزابيه ة يقول لكي ما يكون الحزابية ترجيح الذين بإذن والله يظلون مع العدة. طالوت كانوا وكان ا الصابرين ا ل ل ه مع يظنون نحن ن كانوا مقاومته في جالس و جالوت يرى بانه رجل ضخم طويل عريض قوي خطير ا ج د ن من الذي قتله داود عليه السلام كان كان كيرا شاب الغنة غير يرتفزه على وكان ي س ق ي ن ه الضرب ب ا ل ح ج ا ر بالمقلع المقلع ا ل ل ي ك ت ب ف ه ه فريق النبات وكان ز ي د ن ا داود ج ا خ م ر ا و أ خ ط رجل ر و أ خ ط ر جنود و أ خ ط ر سلاح اطلب حجر ويروى أ ن ه لما كان جيد داود عليه السلام ب ن د شاركته في م ع ر ك ة قال لك ناداه الحجر وقال له خذني معك فغلوا ل ا د ا م ع ونادته حجاره خ ر ى واتحملها معك ثم ياتي خ ر ى ووضعهم في كيس الله و م شاب مقرع دينوس ع ن م ا ت ب د أ ا ل م ع ر ك ة بين ط ا ل و ت ج ن جنود و د ه و ج ا ل و ت ج ن و د ه ارادوا ان يقوموا ب ا ل م ب ا ر ز ة خ ر ج لهم ج ا ل و ت وضخم كبير ومجهد قوي ق ا ل و م خرجوا لي جواز لكم ا ل م ب ا ر ز ة خ ر ج و ا د ا و د عليه السلام دري صغير قلت ا لهم ع ق ل خ ن ج ي ر ارضوا قال ل ه م من يبارزني منكم خرج د ا و د عليه السلام اهلا س ع ي و سهلا ا ع س للمشيني ما بكم ر في المستقبل ط ي و تخدوا ة بي أكد عاودك لك ص ل ح عربية ر ا م النفك النفك وقديك دوك ي اي ر وانا دوك و ا المن يباريزون قال له لا اعرف انك ل غ ت ا ل ب ن ي ت له عن ق ت ا ر ل له و هل هناك ع ج ه اخرى على انك توثيقا ل ج ب د ي ا ل عسد ل غ ن م د ي ا ل ي و شدت له ا ل ف ك ي ن ا ك ح ل ه ا خ ب ى على انك ا و ث ي د ا و د جبريلين فقال ض سيدنا له هل هناك لعمر حجه ا اخرى على انك بطبي ل م ة ت خ ث ي ق ا ن ج ك م ا ل ي ق ن ا ت ك ولماذا ن نبأ إ س ر ا ئ ي وقابلاء الذي ج ن تكون من أو فعلها في سعى المرض لا الذي ما يزال حيا و ه و الفعال لما يريد وهو المريد الذي لا يمنع ه م ا ن ه ولا يكره على فعل شيئا دائما ي ب د ق حجره فلسطين كله حجر ا سيدنا داود أ و ح ج ا ر ة من سيجين تجعلهم كعصيم ك ن ا ولكنهم شهورة ا للذي كانوا ل م كعصبين الله لما ل ناكوكا م ا ت أمر ل ق ر آ ن ل ا ل ا ل و تعالى وذا جنون واشلك بلغ يؤذنون ولميتين ق بانه ل ن دستور رب العالمين لقد نرى ان يخرجوا منها ليهو كي المسلمين يقولون فلسطينيين ماذا تقدرون بحجر الله يديكم خرجوا من فلسطين ويقولون انهم سيقتلون بحجر الله و ع ي د ا ل م س ل م ا ن كيف يدركون بها ويعودون الى يهود ا ل س ر ا ر ي خ و ا ل د ب ب ا ا ت والبنادق والمسدسات والمتفجيرات أ ش غ ي س ق د ي م ع ان ك تكون حسناتك ذ في ا ل ب ا ب ه مصفحه ما كيبن ومتكذب بالحجاره يا أ خ ي انت مالك نحن نرمي والله يرمي وما رميت اذ رميت ولكن ا ل ل ه ر م ى ت نحن ا م ط ل ب منه ان نقاوم احترم ا ل إ خ و ة ي س أ ل و ن احدى الحسنين إ م ا ا ل ش ه ا د ة و إ م ا النصر لكن لا يوجد شيء ج ي وكلاهما خير وكلاهما حسن حسنايين دي من اما رأس إ م شهيد حي عند الله ي و ز ف إ م ا م ر ت ص ف ويحرر ن بلاده الدنيا المقدسه ف ش ت م ي ت خليهم يخافوا جبناء او خيفي ف خ ا ف و تدعيه وستموت وسيموت الجبناء والشجعان ومن لم يمت لسيف مات لغيره ت ع د ز ت الاسباب موت واحد ة فلسطين عنده صعبه صعبهم شيجات ولا قوات وهذاك لخير أ ق ل سنه من المشي جاي لكن لدينا اربعه و ل ن د ي ن ا م ا ب د ن ع ن د ونحطه و ن ز ي د ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول د ن ز و ل ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول ونزول و ن ح و ل ونزول ونزول ونزول ه ن ز و ل ونزول ونزول ك ن ز د ل ونزول و ن ب و ل ونزول ونزول ونزول ونزول و ن ل ي ن ز و ه ذ ا ك م ا ك ي ت ز و ج م ا ك يخطب ما ك ي خ ط ب و ل د وهذاك ي ج ا خ ط م و ي ش شاهيد و إ م ا ي ن ت ط ر ويخطب و ي ز و ب ويخطب و ي من ب ع د م و ت ي ه ي د ويخطب ل ي ويخطب و ه ا خ ط ن ويخطب ر ه ا وهذاك و ا خ ط ب ويخطب ويخطب ويخطب ويخطب ويخطب ويخطب ويخطب ويخطب و ي خ ه ب ويخطب ويخطب ويخطب ويخطب و ي ي خ ط د ويخطب ل ى ا ل ب ل ا د و ع ل ي ع ر ض و ع ل ى ا ل د ي ن وعلى ا ل و ط ن و م ا ك ن اربعه من ا مره اخرى يقوم س ت ر مرة الله أحياء هذا ف ل بمساعده لانه ا في ة الاربعه ل ا ج نسل ك مره ا ل ل الطيب ب ي خ ر ج ن ب اربعه ت ه بإذن ا مره اخرى ما تجاد وأنا خيرات وإليك رأيك الدين. في الزغير هم من الدين أم لا. أما الدين هو دين الله الدين تسبب هم الجمهور معه ويثبت فهزم الجنود الذين كانوا مع جالوت وهزموا جنوده جالوت وقتل د ا و د جالوت واتاه الله الملك و ا ل ح ك م ة وعلمه مما يشاء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت ا ا في ا بعض ام دفع إ مدفع إ ذ ا درجات الشك واليقين ع ن د ا ل ش ك موقفنا و ا ل أ خ ب ا ر مستويات هناك الشك ثم يليه الظن ثم غالب الظن ثم اليقين ثم علم اليقين ثم عين اليقين ثم حق اليقين هذه مستويات موقفكم الخبر جبتني الشك ثم الظن ثم غالب الظن ثم اليقين ثم علم اليقين ثم ع حق اليقين فيجب قال تعالى الهاكم التكافؤ ث حتى ص زرتم المقابل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عين اليقين لترون ا ل ز ح ي م ة ثم لترونها عين اليقين ثم ت س أ ل ن يومئذ عن ي النعيم هناك آ ي ا ت ت ق و ل ي ق ي ن في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي هذا ا ل ق ر آ ن المنظور اللي هو الكون إ ذ ا فكرنا فيها حيث يقول سبحانه وتعالى إ ن في خلق السماوات و ا ل أ ر ض لايات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من د ا ب ة آ ي ا ت لقوم ي ق ي ن في الكون في السماوات في الارض في الدواب في ن ف س ك إ ذ ا فكرت في هذه ا ل آ ي ا ت ايقنت ب و ج و د اختم ل ل وبعلم الله بعلم الله وتعالى ه وقدرته سبحانه وبعظمة بهذه ا ل ق ص ة التي تبين بعض القصص ا ل و ج ي ز ه تبين يقين ا ل ص ح ا ب ة و يقين السلف الصالح رضي الله عنهم قال ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ي رسول الله ي ه و ك ذ ل ك عفو الفرق بين نومه الصحابه على ل أنك مستوى بالتفصيل الصحابة يمكن في الأجر أكثر وإن كانوا مع أحسن عموما أما قال الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي القوم أ ع ظ م منا اجرا س ك و و ن امننا اللي ي غد ك و و ا أكثر م أجرا آمنا بالله واتبعناك قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين اظهركم ياتيكم بالوحي من السماء قال يا رسول الله هل هناك من هو اكثر منا اعجا وقد امنا بك واتبعنا قال رسول الله وما يبلعكم من ايمان بي واتباعي وانا بين اظهركم وانا رسول الله وياتيكم الوحي من السماء كي يجي الوحي من السماء كتشوف الوحي كينز وهو معجز قال رسول الله عليه وسلم بل قوم بعدكم ياتيهم كتاب من بين لوحتين ي ؤ م ن و ن به ويعملون بما فيه اولئك اعظم منكم اجرا ما مؤمن اشتعاد الصحابة كنتك أخي والسلوتيك ل ر ا الإيمان ق ي في واليقين لأن أمانه عايش كي ولوحي يزيد كتاب لوحاته من ح ص فقال ا ل ر آ ن م ف الصحابه م رضي الله عنهم ا إلى خ و ل ن ك يا رسول الله قال من أ ن ت م أ ص ح ا ب ي فقال من إ خ و ا ن ك يا رسول الله قال اناس ي أ ت و ن يؤمنون بي ولم يروني هذكما الله متقفين يعلمونها عليم يقين يقين يقين. علماء يقومون إخوان إخوان فعلا شبابنا خص خص خص خالصا رزوصي وإذلك ويكونوا وعين أن نقنع عين يقين يقين يقين نجهود صعب العقيدة نقي لله دعوة حق وكل من علم شيئا من ه ذ ا الدين يبلغه إ ل ى من لا يعلمه وهذه ي مهمة ا ل مهمه ل عنه هذه الامه عني و إخواني بلغوا تقنوا ب أ ك على الحق. واعتزوا بما أنتم الحق أنتم بما ب مؤمنون وازدادوا يقينا ك ن ا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ا ل ج ن ة والنار حتى ك أ ن ن ا راي العين ومطغاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقمت إ ل ى أ ه ل ي وولدي فضحكت ولعبت فذكرت الذي كنا فيه مضح مع مع مراته مع مع ماله مع ثم عربيله أولاده الرسول وجلت الرسول يشوفهم الله كان الله تذكر فخارجتهم كيف كيف كأنه القيامة فلقيت أ ب ا بكر رضي الله عنه فقلت نافقت يا أ ب ا بكر قالوا يا أ ب ا بكر ن لولا اسمنا فقالوا كيف ذلك ماذا وقف قلت نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا ا ل ج ن ة والنار ك أ ن ر أ ي العين هل يكن ش فاذا ه أو رأي عين ف إ خرجنا من عنده عافسنا ا ل أ ز و ا ج و ا ل أ و ل ا د والضيعات فنسينا ف ق ا ل أ ب ا بكر إ ن ا نفعل ذلك هل ابحث فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال صلى الله عليه وسلم يا حمضة لو كنتم عند اهليكم كما تكونون عندي ل ص ا ط ح ت ك م ا ل م ل ا ئ ك ة على فرشكم وفي الطارق ولكن قال الله رسول يا حنظله ساعه ل مثل وساعه ة الرمضانية ا ن خ ش أ ن ن ت أ خ ر أ ن نتخلف أ ان نعد عن دين الله بعد رمضان أ ن ن ف ر د في جنب الله أ ن نقطع ا ل ع ل ا ق ة مع الله أ و تصير ا ل ع ل ا ق ة ه ش ة و ض ع ي ف ة و ننسى الله إ ن رب رمضان هو رب شوال و رب ذ القعده و ذي ح ي ه و رب سائر الشهور التي يتكون منها العالم إن أن نثبت على العيش مع كتاب الله، مع سنة بغي كتاب بين العيش يدي على مع ومع ومع الله رسول الله ومع الوقوف بين يدي الله في الصلاة في الفرائض والنوافذ فلا <تصفيق> نقع في غضب الله وفي ص خ ر ط ه ت ل ا نقع فيما وقع فيه من يعبد الله س ا ع ة ويعبد غيره س ا ع ة او يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعضه يؤمن ب ا ل ص ل ا ة في رمضان ويكفر بها في شواه ويؤمن ب ا ل ا و ه القران في رمضان ويكفر بها في شواه ويؤمن ب ا ل ص د ق في رمضان ويكفر في شواه ويؤمن بطلب العلم في رمضان ف ي ت خ ل عنه في شواه عار ايها الاخوه وهذا يحتاج إ ل ى تثبيت ويحتاج إ ل ى صبر ويحتاج إ ل ى يقين ولا يتم هذا إ ل ا ب ا ل ر ف ق ة ا ل ص ا ل ح ة وبالتعاون على البر والتقوى لأنه ضعف اليقين عندنا وسيطرت إبليس النفس الأمار السبب في غفلتنا في جعلنا في أكل الحرار في معصية الله وفي التفريط هل الذي الله الله الصلاة وهل الذي إخواني عندنا يتيقن من ومن بين هو تركه إيمان وسيطرت وفي وجود فرائد حساب في في في في معصية في يدي يتيقن ضعف بس من فبجميعك الايمان يترك ا ل ز ك ا ة وهل يترك الصيام وهل يترك الحج ان استطاع إ ل ي ه سبيلا هل الذي يعرف الله يشرب الخمر وهي ام ا ل خ ب ا ئ س هل ا ل ذ يعرف ي الله ويتايقن من هذه المعيضه يمارس الزنا هل ا ل ذ يعرف ي الله ي أ خ ذ ا ل ر ش و ة من عباد الله ويؤذي عباد الله ل أ خ ذ أ م و ا ل ه م بغير حق والخلق عيال الله و أ ح ب ك م إ ل ى الله رفاعكم لعياله والله عز وجل يقول للظالم واخبر بان د ر و ا ه مظلوم لا ترض قل وجلال لأنصر منك ولو وعزة بعد منك حين هل الذي يعرف الله يظلم عباده ويعتدي عليه هل الذي يتيقن, مما يؤمن ويؤدي ويؤدي هل الذي يتيقن من م م ا ي ؤ به يؤذي جلانه وجود ي ي ؤ ذ ز و ت ه ي ي ؤ ذ أ و ل ا ه وأقرب الله يتيقن ا و ب أ ن هذا الدين الذي جاء الله رسول به حق انه يكون ع ق ا لوالديه هل الذي يعرف الله ي أ ك ل الربا ويعين الحرب على الله وعلى ر س و ل صلى الله عليه وسلم الذي يتيقن ب أ ن الله هو الرزاق يعز ا ل ق و ة المتين يغش في الميزان ويطفئ في المكيال ويحرف كذبا ويغش عباد الله حاشا وإذا نقع في الله فإذا لم تنسى فلتقى أو تغفل فإذا غفلت أو نسيت وقعت واستحضرت وجل وقدرته فإذا فإذا كذلك لما المعصية الله المعصية فإذا الله صعاته المشتقد ذكرت لم فلتقى تغفل غفلت عظمة معك نقع ننسى تنسى نسيت وأنه كنت في في حيث على عز ثبت إ خ وعلى ا ن ي ي ج م ا نخشى ع إخواننا وعلى كل أ ب ن ا ء ه ذ ا ا ل و ط ن ا ل أ م ي ن ونحب لهم أن ن ي و ان النات يكونوا أجمعي لا ل س ا ر ا والقمارة والمتأجير المخدرة ل ل ص ص و و ر ج ك م الله عز ل يهديهم ج من اهل ي ه ا طب الجنه ل من المسلمين اجمعين ا و ن بالدين نسعب فبالدين ن ن ص ر وبالدين نعز وبالدين, وبالدين نقوى وبالدين تجمع كلمتنا وترص صفوفنا ونعيش في امن وامان واطمئنان الله عز وجل رب السماوات الأرض الواحد الصمد لم ولم الأحد الفرض الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له رافع بلا عمد أن يجعل من له عباده كفؤا رافع عمد يجعل المتقين أن ن ي ج ع ل اللهم من عباده ا ص ا ح ي ن اجعل وعلى آل وصبيل أ خير اعمالنا خواتيمها وخير أ ي ا م ن ا يوم لقائك اللهم ارزقنا قبل الموت ت و ب ة وعند الموت ش ه ا د ة وبعد الموت ج ن ة ولا نورا اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا م ح ر و م ة اللهم ي ح ي ياقيوم برحمتك نستغيث أ غ ث ن ا إ ن ك على كل شيء قدير اللهم علمنا ما ينفعنا و ن س ل م ت ن ا وزدنا علما وكلنا وليا ونصيرا ل اللهم اعلمنا منه ما جهلنا وزكنا منه ما نسينا و اجعلنا من المؤمنين بمتشابهه والعامه ي بمحكمه والمحللين حلاله والمحرمين حرامه اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما ظهر اللهم جنبنا وجنب اخواننا ووطننا الفتن ما ظهر منها وما ظهر اللهم اجب هذه الامه الى كتابك وسنه نبيك اللهم ردنا اليك ربنا جميلا اللهم ان نسالك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت و اذا دعيت به اجبت ان تصلح أ ح و ا ل ن ا وتيسر اللهم وفقه لتؤمنا الى ما تحب وترضى من قل و ع ن ا اللهم أ ر ه م الحق حقا و ر ز ق ه م اتباعه و ن ظ ا ف نظافه و ر ز ق ه م اجتنابه محمد السادس ملك بلاد اللهم ا ن ص ر ه ص فانت ع ز به الدين وتعلي به, به ر اللهم ت ا م س م ي ن وتذل ب رقاء اجمع كلمه ي عهدي ل الحسن ولاه ولنصوله المسلمين و اجمعين على الحق اللهم اجعلهم يدا و ا ح د ة على أ ع د ا ئ ك و أ ع د ا ء دينك يا أ ر ح م الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم استر عوراتهم و أ م ن روعاتهم وكلهم ولي ا و ن ا ص ر ه م اللهم انزل نقمتك و غ ض ب ك على الصهيونيين و الصليبيين و أ ع و ا ن ه م من م ل ا ف ق اللهم اشتي شملهم ونكس أ ع ل ا م ه م واكسر شوكتهم وزلزل ا ل ع ر ض من تحت أ ق د ا م ه م نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من ش ه و ر ه م فخذهم بما شئت وكيف شئت إ ن ك على كل شيء قدير اللهم إ ن ه م لا يعجزونك ف أ ي ن ت ه م عجائب قدرتك اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا ت غ ا د ل منهم أ ح د ا اللهم يا حي يا قيوم اللهم لا تحقق لهم غ ا ي ة ولا ترفع لهم ر ا ي ة واجعلهم لعبادك آ ي ة اللهم خذهم أ خ ذ عزيز مقتدر إ ن ك على كل شيء قدير و ب ا ل إ ج ا ب ة جدير و ص ل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين سبحان ربك رب ا ل ع ز ة عما يصفون وسلام على ا ل م ص ل ي ن والحمد لله رب العالمين سؤال سيدة بدأس يدرس وليس الأخت أنا سيدة مريضة بدأس كري وعلي إخراج فيديا لا رمضا أعطيها الذي وعلي لإنني فهل لأخي دولة وليس له دخل كثق كري أصوم أن أوروبية ينفق منه مريضة يجب في شهر ويذكركم الله خيرا طبعا إذا كان أخوكي فقيرا يجوز أ ن تعطيه ا ل ف د ي ة أ ا ل ز ك ا كذلك ل أ ن ا ل أ خ ت ليس عليها ن ف ق ة ا ل أ خ ولذلك كل من ليس عليك نفقته تجوز لك ا ل ز ك ا ة فيه أ ن تعطيه ا ل ز ك ا ة هذا لك الفقير اما لك الخدام عندما يكفي المستعد هناك من هو افقار منه الله اعلم تقول أنا سيدة كبيرة سن مقعد. منذ سنوات لا يستطيع الحركة والله تعالى يحفظه و ل ك ي ا استطيع ان اقوم بواجباته لوحدي كغسله وكبيره مع ا ل ع ن م انني اشد ا ل في البيت فجلبت مساعدتي ة ن ن ي على حمله و تنظيفه مما يضطرها إ ل ى كشف عورته فما حكم الشرع في ذلك ر ا الأصوب ح ق ن ا الله وتساعدها ف ي تنظيف سيابه لكن لما تكشف لكن سيابه لما ع ر ت ه ل ا تطلع عليها الا زوجتك تحرص م م ك ل أ ن ه لا ينزل ل ان تطلع على وقتك ولكن كانك يمكن د ي ر خادم و ش ي خادم ولا لديهم اولاد خطره لا ن ج م ه لانه ي د لا و ينفع يجب ا ل ل ه ل ينفع الله ت عليه ا ش ف ي ويقوي